السلام عليكم وعليكم السلام من فضلك أريد حجز رحلة نيلية من القاهرة للأقصر بكل سرور كم عدد الأفراد؟ اثنين هناك رحلة يوم السبت القادم هذا مناسب لي ومتى تغادر القاهرة؟ في الساعة العشرة مساء ومتى تصل إلى الأقصر؟ بعد ثلاثة أيام وماذا عن برنامج الرحلة؟ لدينا برنامج رائع مندوب شركة السياحة يحجز رحلة نيلية رحلة بحرية غطس شعاب مرجانية خمس نجوم شخص أشخاص برنامج ترفيه عرض موسيقى رقص غناء مغني بوفيه مفتوح غرفة مفردة غرفة مزدوجة سوق للهدايا التذكارية